أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 وَإِنَّكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ طَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَتْتُ نَارًا فَآتِيكُمْ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا فحر مبين